ان عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت العزيز الحكيم فلك الحمد انت القوي العزيز فلك الحمد انت الغفور الرحيم فلك الحمد انت السميع البصير فلك الحمد انت الاول فليس قبلك شيء فلك الحمد وانت الاخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وانت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وانت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله وبيدك الخير كله انت نور السماوات والارض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق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 اللهم انا نعوذ بك من شر ما عملنا ونعوذ بك من شر ما لم نعمل اللهم انا نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب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 يا ذا الجلال والإكرام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاه خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ونسألك اللهم نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا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 ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما نسألك فابتدئنا ما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا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 واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام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 احذر ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته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 اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أكفهم شر الفراغ والجده يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأصلح نساء المسلمين اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك اله الحق اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم اجعلهم غنيمه للإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم ارحم موتاهم كأسرهم يا ذا الجلال والاكرام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 نسألك اللهم الا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهد ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أصلح له بطانته واكفه شر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم